ما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون